وَلَ قَدفَةَ قَدَلَم قَوْمَ فِي الرعونَ وَجَأَم رَسُول كَريم أَنْ أَُّ إلَ يَعِبَادَ اللهَِّ إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين وَأَلَّا تَعَُوا علىى اللهَّهِّ آتِكُ بِسُ الْقالِم مُبين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 فَأتُ بِأَبائنا إِكُ تُم صَادقين أَهُم خَيرٌ أَنْ قَوْمتُبَّعُ والَّذينَ ماقَ بِِهِمْ أَهلككَّّهُ إنِهُ كَوا مجرمين وَماَا خَلَقُونَ السمواتِ وَالْأَمضَ وَمَا, وما بَينَهُ مَا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 إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمُ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِّي الْحَمِيمُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمُ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا مَا كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعلوم.